يا امير الضامنين لك حد العرش وما ولايه أأنت تضر الله يا زوج بر قل أأنت يا مولاي خير الذرع قل كن هن فوق ما نحن نقول أنت الضر المروع بك قد حار المقال قد فيك عقول العالمين سيد هذه الشيوذي اجوم يعت في ذاتك اجوم يعت في ذاتك الاعماق تجمع وهذه حذاقبل وهذه حذاقبل أنت كالشمس لمن في الأرض ترغى ردت الشمس عليك أمرها بين يدك لك يا مولاي ردك مرتين يا كنت كرارا جثورا في القتال أشجع القوم جميعا في النزال أنت بل قطب الراحة خير الرجال لو هذا الدول اذا الفقر رجح القوم الفرار يتقدم من الى ليس الغارين يا انت مقدام هي زبر يربيرات اما لا كل موت لا كل قبض اجل فكل من فر من المكتوم يفعد السيف كالحسب ليقين به ترد المبطلين وشهد لك بدر وحنان يا أهل <تصفيق> ملاه في ليلة ما لا يومات فضله قد عد دا آلاف الفلاس حئذ به ليلة بدر قد أغاك ريح رب العالمين وهي جبريل الأمين امامه الفا قدو مردي فيني يا امل الله في ليله ما لا يوما افضل قد غدا على عفوا فإذ به ليلة بدر قد أغط ريح رب العالمين وهي جبريل الأمين معاه ألفا أتوه مرد في وَتَلا مِكَالُ عُجْبِرَانَ بِالْكِ جَاءَ إِسْرَافِيلُ فِي أَلْفِي يَقَفْ بِي وَقَعَ لِي كَسَلَامُ صَبٍّ بِالصَفِّ فَجَلَسْتُ صرت كي ما تنجلي هذه الريح واذا الفضل المبين يا أمير <تصفيق> المبين أنت قد كلمت حيت عن الفورة أَم وَلَ قَمَل مَاء وَالثُّغْبَانَ الْفَلَجْ يَا عَاضِي مَنْ حَرَبَ الْجَنَّ الصُّغَاجْ أَم وَلَّ بَدَلَ لَيْلُ الرَّهِيبْ ربك الله بك افديهم جئتا وسارطاعي انيا يا من ترسمني انت الضعيف والله الدين انت ضا اا اسد والله المرتضا حبك صار حشكي اضحى منقضا شيء بك صار حذيني شيء حبك صار حذيني شيء بك الفرح وديني شيد هالقداي الرشيد كنت يا مولا يا للعدل امين يا انت يا البتالة لك عام والثورة يا للتنالة عجبا يرديك عنوان نذالة لكن الغدر دعاه نال من غليا سماه أكنت لولا غدروه حصناً حاصين <تصفيق> يا أمين القرآن يا مولى روح للقلوب وأتو نادي زينب وحية لوب أفهل ترحلوا عنا لا تأوب وعليك الحسنان للفراق يبكيا بهما يعلو أنئن الحاضرين فألت من بعد الرسول المصطفة قد علوت الكون طرًا شرفًا فأكذا ترخلوا عنا أسفًا كنت غيث المجذبين هوذيع الثا المسكين كنت مربا لياتع ما ضائعين <تصفيق> بيته <وأسألك> الدعاء هو على كالعلى اقوت للغوارو ذا جبريل وقف وا عذاب الله في الافق لا بابد حمر الفضا ليعلي المرتضى اقتلوه والله ارز العالمين يا أنت من السيدي انت الضياء الظل السيدي ونبأ العلي العظيم الضامن بعد الآشع كم من ياتين أنت كنت المفداغ بالمصاب صداغ كل قلب صار مكروبا حزين ان ابو اصبح ينه كتابه عق قال مرحوم عبود غفله يا فري وعدم اهل المحشر يفتح قومي سبحامص هي ودي النار جارحه ايضا والله يا العالم جاي تصبحه مصاب حامل جاء وحد الرطب هاي مامنون يا فري ودم حال المحشر يصح امي سبح ما الله جارح ايضا والله يغلى موجيت الصبح. صبح مصاب خد الص بوه بالله من الشطان الرج أما يج